سنة ومن سيئات اعمالنا يذكره لو قرن وما يضمن الصلاه بها اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد بن عبد الله رسول الله عليه وعلى اله وصحبه فسلم التسليم الكبير بعد فهذا الدرس في صحيح الامام مسلم عن وحده الله تعالى وهو مسلم ابن الحداد لمسلم ابن حسين ابن حشير رحمه الله تعالى في الميل بكريم وفي الميلو. وهذا كتاب الصلاة في الباب الرابع والاربعين باب أعضاء السجود أو باب أعضاء السجود إما بالتنويل وإما بالإضافة باباً أعضاء السجود والنهل عن كف الشعر والثوب وعبص الرأس في الصلاة يعني سيورد في هذا الباب أحد في بيان أعضاء السجود السبعة الذي أمرنا أن نسجد عليها بالله عز وجل ولكي يصح سجودنا ويجزئ ويقفل الأمر الثاني الناهج عن كفت الشعب كفت الشعب ضمه وجمعه إذا أراد أن يسجد كذلك كفت التو ضمه وجمع أو تشميله داخل الصلاة قبل الصلاة تشميل التو لا اجعل لأ هذه الأشياء نصيبها من العباده الشعر، الثوب، اعضاء السجود اجعلها نصيبا من العباده نصيبا من السجود وعفص الرأس في واحد يعقد شعره في الصلاه يصلي فانه مكتوب يصلي كانه مكتوب لانه ربط قال الإمام المسلم رحمه الله حتى تلا يحيا ابن يحيا التميمي ليس مولي أبو زكريا وأبو الربيع الزهراني سليمان ابن داود الزهراني مشهور بالكنية قال يحيا أحضرنا هذا من دقة الإمام المسلم رحمه الله قال أبو الربيع حتى حمال بن زيد أبو اسماعيل جهضمي البصري عن عمر بن بينار وهو الجمحي أبو محمد الأفرم المدني فقة ثابت عن طوص وهو بكئسان الأبناوي ولما سمي بالأبناوي بحة بحة لما سمي بالأحناوي الأبناء هؤلاء إخواني قوم بطر في اليم بعد أن دخلان فرس الفرس دخل في اليم والحبشة دخل فتبقى من أبناء فارس ناس سلالات كانت وصف من هؤلاء فوصى به الرسول احد تلمين عبد الله بن عباس في تفسيره عن طولوس علي عبد الله بن عبد اسد وع ابو لهبه شي قال الامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه هي سبعه اعضاء او سبعه اعضاء ولو الى ان يقف شعره وثيابه النبي عليه الصلاه والسلام نوهي. نحن مجرد واحد مثلا لو شعره طويل بينزل بالسجود فراه يظلم يجمعه يخليه يثبت ياخد نصيبه, يأخذ نصيبه من السجود نصيبه من العباده ولو الى ان يقف من مكرهات مكروهات الصلاة. كف الشعر كف التوب التشمير التوب إن لا مستحبات لا وديبات لا مكروهات لا مطلعات كذلك إن المكروهات كما بهذا الحديث أن يكف شعره وثيابه كم حديث القرآن حديث الرحيم حديث من الصحراء؟ فصدق اللاعب ما كان عنه فصلى عثمان بن عفان من على امره المدينه ومن عنه يحيى يحيى بن يحيى التميمي السلمي تعاب الربيع الزهراوي ربنا قال هذا حديثه يحيى وقال الربيع على سبعه اعطى ولولا ان يكف شعرا وثيابه الكفين يريد أن يوضح أعضاء السجن الكفان والرقبتين والقدمين أقراف الأقدام والجبهة وأشار إلى أنف تعالى لا تجزئ صلاة الرجل لم يمكن أنفه من الأرض يمكن جبهته لا, تكون لا يكون كمكين جبهة إلا بوضع أنف وأعلى رب الإنسان أنف وأقرأ شيئا رغم عنك فلان، رغم عنك فلان، رغم عنك فلان, رغم فلان ينام، يمتن وإن جابها مع أنف كان عظم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وابن جعفر غنظر ربيبه ايه؟ صعبه فلحدثنا شعر ابن الحجاج ابن الوزن اللي عادت في أمانستان أمير المؤمنين الحديث لقب بأم المساكين وأمه لحنوه عليه وعطل عليه مساكين مقراء فإنه إذا دخل السائل يسأل سيمل المعونة والمساعدة والمحدثون في المجلس يوقف الجرس ولا يحدث حتى يعطونهم فاذا اعطونا اعطوه درس ووصل الحديث والاملاء بذات مره دخل المسكين ده يسال ومفيش حد معاه فلوس من الحاضرين ابدا فقال ما بك انت حصلت علينا قال والله ضمينا عزو عبد الرحمن عبد الرحمن بن ماجد يعتبر بس بعد ما ختمت في البيت ما جابش معه فلوكس قال اذا الاج احد مدام ضمان انا احد معنى فكان اللقب باب المساكين وامي عنو كان شديد فقري للغاية لا يمشي. الا حمارة ولدائي حمار ولدائي وكان جديد ما يقول حماري ولدائي في المساكين سابق ان لم فلان يكن في الحديد. نعم لكن إمام في دنيا شيئا ولكنه إمام الدنيا إمام المحدثين أمير المؤمنين بقي ذكره ولو زيتكم للتجار الملوك ما تسمع العلم يبقي ذكر الشخص قال عددنا شعبة من أين أصل من واسط ونزل البصر أصل بالواصل ونزل بسر بلاد الرافدين هذه مليئة بالعلماء قديمة مليئة بالمحددين قديمة لأنها كانت مركز الخلافة الإسلامية مع أخوان دار السلام الناس تفوت... توافدون إلى تلك البقعة والعلم كان شهير كان شهير في ذات مرة الإمام البلدهاج كان في ضفر ان في المسجد يا حاج فعطس عطس فشمته من المسجد وشمته من في السوق الخليفه في الضفه الثانيه سمع التشميت وصل تشميت الجهه الثانيه حق الله عطس خليك بعده و اتف بالغ هذا التشميل فسألوا الصد ايه فيه يرجع ايه ايه الصدها خلقت عطص الامام البلدان شوفوا باك هناك مليئة بالخير الكوفة البصرة واسط الموصل بغداد اللي في الاصف واسط عينت ما كانت مليئة بالخير بالعين حددنا اخبارنا حرام الفقه لا يقربوا الى الله سبحانه وتعالى تعلم الأحكام تعلم العبادات تعلم المعاملات تعلم الأخلاق والأذى كانت مليئة قال شعبك الحداد أنا من شعبك عن عمر ابن دينار ما احنا كن شعبه كان عن عمر وعمره هو مال وهو ابن مرة في الجبل المرد وإذا أراده ابن دينار كما في الإسلام وضح قادة من خرامتش مشيت المعنى قال عدّبنا شعبة عن ايه؟ عن عمر المدينة الجمحي أمين ماذا عادتونا في المجلس هذا المجلس قال عن طاوص من كيسان من أبناء مروا معنى من عن ابن عباس عبد الله ابن عباس عبد العباس عبد الأمة طبعا القرآن لما جاء طير أبيض من السماء ودخل معا الله فقالوا ما التأويل هذا قالوا هذا علم عبد الله ليس له مرضية فما مات إلا والناس أحوذ ما كنوا العلم لأن موت العالم موت للعالم ثلمة الإسلام لا تستطيع ما بقي الليل والنهار فالقص هاله متواتر قص الطير هذا الابيض للي جاء ودخل معاه اللح متواتر رضي الله على عباس ابن عم رسول الله سأل الله رسوله الله. اللهم بقره في الدين وعلمه التأويل نالته للدعو ماذا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يناهز لأخلام صغير شب صغير لطن لسن فضن فضن ذكي نعم نفعل الله في الامر وتخرج من تحت هذه علامة في التفسير قال عن النبي عليه الصلاة والسلام قال امرت ان اسجد على كم سبعة اعضاء ولا اقفت ثوبا ولا شعب طيب واحد يسجد على الخلاصوها دي ماذا؟ في حاجز بينه وبين الجابينه ما فيه إشكال طيب واحد عايز على كون العمال ما فيه إشكال معنا طيب ما انت بتسجد عن فرص حائل بينكم منها صحيح الله لك ويجب الركب مستور ولا انت بتكشفه مستور إذا جائز طيب هو بتصلي وفريجك إن شاء الله جوارك في حجم و يجوز تصلي لو في برج سبيل و لبس كفزة ما بيش مشكلة معنا لا كراه في من سجد على كور العمال أما تجد بعض الناس عنده تشد مأور الليل طائية في الأول <تصفيق> هذا في بلاد شرق أسيا والأماكن كثيرة معنا هون على المدى الحالة لا الامر الدين هذا دين سهل دين تيسير مش دين تعطيب لا الان فراغ عليهم ضربا اه الامين طب هم مسكوا يده كده وراح كسروا الاصناب يعني ده ما يده تكسر أصنا اهو بفاس كسر ده كان, بفاس. كان يده فاس اسمعنا بقى يزبط على سبع عرض مباصرة لابد ينامس الأرض يباشر الأرض القرى مش تلاقي غشة والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يتهيئ للنوم ينفذ في يديه ويكرق كل واحدة المعوذات صح؟ وقام ويمسح على رأسه وما أقبل من بدء والذي لازم يدخل داخل فهو فوق المنامس ينفذ والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعمل كده غلب يفسير على ال. ثم نفانسي الآن لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد على سمة أعظم لبد الأعضاء لي تلامس التراب والأرض ذا لأنك بتسجد على فرص معنى وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يسجدونها حيانا بسبب سجد الحار على زيابهم يحط فرص والنبي عليه الصلاة والسلام كان يسجد على الخمرة الخمرة في هذا الحجم التقريب قطع من زيلت يزجل عليها عشان ايه؟ حرر من الأرض معناه هون؟ وكان يقول عيسى لوليني الخمرى من المدين الخمرى الخمرى معناها ايه؟ قطع زيلت بالنفس الحجم القريب يزجل عليها او زي السجد معناه هون؟ قال حدثنا محمد بن بسر الدين المدين قال ألا أقف ثوبا ولا شعر قال حدثنا عمره. أبن أبن محمد بن بكير النطي قال حدثنا سفيان بن وياه محمد بن ميمون هلال عن ابن طاوص فهو عبد النطي ابن طاوص بن كيسان الأبناء ويامالي أبو محمد قالوا ثقة فاضل عابل ثقة فاضل عاد. قال لا عن أبي طاوص عن ابن عباس أول الغنبين على سلطناء أن يزمن على سبعهم سبعة أعضام سبعة أعظم ونهي أن يدفد الشعوى يضم ويدفع الشعوى وأراد يزمن نحوة في محمد بن حاد بن ميمون السميع قال حدثنا بهد وهو ابن أسد العم ثقة فت له أخو المسموه معلّغ لأسد الحكيم ربنا قال حدّى وبهز المحكيم ليست له رواية الصحيحة ولا حديمة إنما رواية بهز المحكيم في, في السنة في السنة الأرض قال حدّى ذنى قال حدّى عبد الله بن طاروس أتعبدنا له أني شهد الله معك في طيب عن طولوس أبوه ها؟ عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمي وأن أسجد على سبعة أعظم الجبه وأشار بيده لأنت وليدين كفتين, ولي كفتين. ويبسطهم ويبعدهم من جبانه إلى السجن هذا إذا كان بالفريجا يتأتله إذا كان إباما يتأتله إذا كان بالصف سيعد الصف لا يفعل معنى الأول وأيضا يجافي بين بطن وفخذيه ما يناسق بين بطن وفخذيه إذا سجف لا إنما يباع ويجافي ومش معناه يجافي يعني كأنه نائم على الأرض منبطح لا لا شوف الجو فلا نتأذرع من الولايات من قدمي الشخص إلى أطلال فلا هتأذر إذا سجد هيكون بينه بين وبين الجدار سيب عسان مضر للسجد رقم يقول قال ونوي أن يكفد السعر والثياء طيب هنا يكون ومن فى على ساعة أعظم الجهر وصار بيدنا على أنت واليدين والمجلال أطراف القدمين لما قال وجدين و رجلين على رجلين ربتين وأطراف القدمين يستقبل في ملقب و يذنهم يذن قال ولا نكفت ولا نكفت الثياب والشعر يعني هنا النكفت الثياب والشعر ولا الشعر سمع قال حدثنا أبو الطاهر ما اسمه؟ بن عم المصري أبو الطاهر المصري قال أخبرنا عبد الله بن وهد أبو محمد المصري في مصري قال حدثنا ابن جريد الفطيه المجن عبد الملك بن عبد العزيز عن عبد بجن طروس عن أبيه طروح عن عبد الدفع عبد الدفع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أملت أن أسجد على سبع ولا أكفت الشعر ولا الفيامة الجبهات والأنف واليدين واللقبتين والقادمين هذا حدث العبد الدفع دائما طيب قبل من كمل كان حديثاً فرانا حديث واحد حديث عبد الله بن عبد السعيد أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن عبد الله الفقف البغلالي قال حدثنا وكر وابن مضر فقة فقف مصري من علماء مصر وحفاظهم عن ابن الهاد خبروني من ابن الهاد وليش نكتب بهذا الوصف قيس بن, بن, بن عبد الله بن اسامة بن العاص ابن الهذلي جده كان يطفي النار في الصحراء في البادية لاهتداء المراد يعمل خير للناس بعد ايام لان بعض الناس كان في بعض الطباخين بص لله وحده ها بعضهم كان فيه جثه بدراها من الانفاجب البعيد وهو قد اوقد النار يصيح لو ما جه لو لم يجي فمالا يجيبون مش عايز حد زين بخيل وشحي انا هون و الكريم قريب من الله والله الكريم الله يرضى عليه والتقيم الطمين والله سبحانه وتعالى يرضى عليه وانتوا محفظون في السمحين حاجة كتابة أصلا ها حديث النبي عليه الصلاة والسلام ضرب مدى للجواب الكريم وضرب مدى للبخير الشحيح كان مدى الرجل لابس جنة الكريم هذا لابس جنة كلما ألفا تسعد تسعد تسعد حتى تعفي أثاران والشحيح معه ماد لكن ماسك ماسك ماسك الجنة دي تضغط عليه تضغط عليه حتى تصل الى الكلاك شوفوا <تصفيق> الفرق الله ماعطيه وانفقه الخلفاء وعطيه ممسكة ابن الهاج كان بيعمل ايه يوقد النار يجي ضباء في نصف الليل يجي ضيف كابل الفاجد يجي ضيف مش عارف ايه المهم بضيف هياخد حق يتبعه يجي ضباء كده تمرأي باحث قام الله ها ويدعوا دعوه ادرام افطر عند ابو الصمون واكلت عند مصاد صلت عليكم الملائكه أكبر. ابن الهاد نقم بالهادي ده كان بيقضى الضرر كان ساري فيها المره اللي عاش منكم في, في البوادي فعلت قمه النار في الليل انتوا الحمد لله في مجد وعاصم الله سعيد عليك اي كهارب كل شيء الليل فعله نار إنما في البديل ما قول ولو فيه نار هتعرف تستقلل ما تشوفه نار في الليل ما تشوفش نار تمشي وأنت مرتعد فهذا اسم وين صاحبه أنا ابن الله اسم وين يجيد أن عبد الله الليل المعروف عن محمد بن إبراهيم والتي عن عامل بن سعد نبي عن عباس بن عبد المبطل عامل النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أطرق الله. ما أحسن هذا السجود عمودية عظيمة عم. الرجل الذي سأل النبي عليه ورافقته قال عيني على ذلك بكاثرة السجود ذبو يتميك اكثر من سجود سبحان الله هي لك يعني قال بعض الصحابه عنده مثلا 200 شجره زيتون قال كل شجره يعمل له 30 قال كل شجره اعمل له 20 ليه؟ عشان الشغل منتهي لو مريت حد دول قال اه اه دي اخبار الارض اتحلت في ان سجدت هنا تشهد لك طب وبعدها سجدت تشهد لك طب وصدت من المسجد يشهد لك طب وانت ماشي الفطوات تشهد لك مئتين شجرة بزيتون وصلى كل شجرة ركعتين ركعتين ما يتركش شجرة استكتر من الخير الصلاة خير الموضوع فمن شأ فلا يستكتر خير موضوع وحدثنا متابة بن سعيد أمام أهل فليس عباس بن عبدالطلق إنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول إذا سجد عبد السجد مع سبعة أخرى وجهه وكفه ورقبته وأيضا لما تسجد لا تنبسط جذراعيك على الأرض حتى المرافق تلمس الأرض لا للمكروهات الصلاة طبعا ولذلك الأخوة اللي بيبرد بي بمرافق على الأرض وبيبسط على الأرض كأنه كالسلام إنما أنت بيجعل كفاك على الأرض وجاء في بينا جمبين يا شيخ طائب يا عبيب قال لا وحدثنا عمر المسواد العلم أبو محمد المصر ثقة قا. قال أفضلنا عبد الله بن واحد أبو محمد الفطير هل أخبرنا عمرو بن الحالف كبير القراء المصريين عمرو بن الحالف أنه مكايرة ومكايرة عبد الله بن أسك ما قال لا محشورا من قال أنك ريبا مولى عبد الله بن عباس حدثه عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحالف يصلى ورأسه معقوص من وراء معقود مربوط فقام فجعل يحلم فلما انصرف أكبر إلى ابن عباس فقال مالك ورأسك انت مالك عليك فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مذل هذا مذل الذي يصلي وهو مكتوف البرجة تحت فوائد كافية نقرأ منا هذا كره الإمام نووي رحمه الله قال وقوله من الوقت أخرى ورأسه معقص اتفق العلماء على الناهي عن الصلاة وفوقه ومشقه كمه أو نحوه أو رأسه معقص أو مرجود شعروه تحت عمامته أو نحو ذلك فكل هذا مكلم عنه باتفاق العلماء وهو كراه التنزيل والصلاة أنه يحمل الناهي على أصني وباله حتى تأتي دليل يصل منها فلو صلى كذلك فقد أساء وصحب صلاة صحيح الصلاة صحب ومجزئة لكن أساء فيها واحتج من ذلك أبو جعب محمد بن زريل الطفل بإجماع العلماء وحكى ابن عبد فيه عن الحسن قصر فالصحيح أنه لا يعيد السلام وإن كان قصر وأساء ثم مدى الجمهور أن نالي مطلقا لمن صلى كذلك سواء تعامله للصلاة يعني يعمله بقى يعمله داخل الصلاة او كان قبلها كذلك لا لها بل بمعنى الاخر وقال الجاولين يختص ذلك من فعل ذلك للصلاة الراجح الاطلاق والعمل اذا هذا من يبن عنه تحدث داخل الصلاة او من اجل دخولة الصلاة او قبل الصلاة في كل الاحوال قال والمفتار الصحيح هو الأبو. الاول وهو طهر المنفوح عن الصحابة وغيرين فيدلوا <تصفيق> عليه فعل ابن عباس المطبور والهدى العلماء والحكمة في النهي عالمه ألا الشعر يسطل معه ولهذا مثله مثله بالذي يصلي وهو مكت وثن نكتب بها بقدر فيما تعلم صلى الله عليه وسلم ومعنا